ها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِظُمْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لكم ينصركم دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام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 ات الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم ان اهلك الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امن بنا وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بما إمّعي